وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا اسم التفضيل بي. اسم التفضيل كي كتر هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة اتمنى او اسمي اشتقاخك ريت بو لما معنى كده لو ده شريكا برميشي كان ده اويتر زياده بونمنا فلان أحسن من فلان يعني اجود من فلان يعني اجمل من فلان هذوشان جمال وجواد شتيان هي برميشي كان لأوي أما غالبا غالبا بو غير أمجدد جابو اوي زياده متى غالبا قالب الهندي جالي جبو غيري امجديت جابو او هي اسم تفضيل دريسكن هندك شروق مان هيجشتينا او برغيكه قال سيام وله ثمانية شروط اسم تفضيل هشت مرجيها الأول أن يكون له فعل كاتك اشتقاق اسم تفضيلك أبي فعلي به أن يكون له فعل وشذ مما لا فعل له كهو أقمن بكذا أقمن بنوه من قولهم هو قمن بكذا قمن وقمين فعيل وفعيل بكذا أي حقيق به وجدير به حقيق يعني مستحق وجدير يعني لائق كانت قمن بكذا يعني شايستي بوشته كابو يرسى فعليني فعليني تالى فعليك درسي كان أصل أويك وفعليك كانت ابي أقمن فعليك مثلا قمين يقمن أو ها فعلها به ولم فعلين هاتوا ولم نجدوا يسيان كدوا لقمين فعل لصفين مشبهة يان قمين فعل أي أحق به والص من شظاظ كابراء لشضاض شظاظ ناري دزيكا لدي لص مشهور من بني ضبه لا خيالي بني ضبة دزيجها بوا نايو شظاظ بوا. أوندي دز بوا. هركل سكة دزيجي شاق بيعلنتشيا. ألس يعني دستر دستر لا شيء. شو يعني ألسس ألسس يعني أفعل. برام خوي خو فعلنيا. لص يا لص. خوي لص خوي عندز. ألس من شظاظن. بنه من قولهم هو للصن أي سارق كابوم يكمل مرجاني أبي فعلها به أبي فعلها به أنجى اشتقاقه شيل الله لسركذ اشتقاقه اسم تفضيل مش بلقيه لسر أويكا اسم تفضيل جل فعل اشتقاقك ذا فعل كاتك مؤلف الله هو الاسم المصوغ من المصدر وتمنهم أمانا صحيحين شبه اسم فاعل شبه اسم مفعول شبه صفه مشدها شبه اسم تفضيل هل هميان اشتقاقنا الشيء شيء من الافعال شرط دوم ان الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا ابي فعلك فعلك ثلاثي به كاو اسم التفضيل لفعل ثلاثي درسكره وشذ هذا الكلام أخسر من غيره اخصر أخسر ثلاثين ثلاثيه والله قام اختصارا بمعنى الاختصار ده ابو ياسر اشتيك مختصر اشتيك تلا علي انا اقصر منك من ذاك اقصر افعل لخسيره ودروسنا كدهوا بل كلت شو دروس اختصره اختصرا ام الشاذ ذا انت ابي اسمي تفضل نش دروس كده للثلاثي واشد هذا الكلام من من غيره من اختصرا المبني للمجهول سأخسر اسم تفضيلا لا خط الصراع مبنى المجهول درس كلا ففيه شذوذ آخر كما سياتي كابو لدوش دوش دوش كما سياتي كاميانا وهو بناؤه للمجهول كما يأتي في الشرط الثامن لشرط هاشتم اشتم لا كتابه تام لا يكون مبنيا للمجهول هبين مبني للمجهول جنات نبات قهي است اخسر دو دوشو دذيتها يكم لا ماضي اختصره ورجلاوا افتعل ثلاثينيه دوم لا اختصر جو وسمعه واعطاهم للدراهم واولاهم للمعرف وهذا المكان اقفر من غيره بلم هذه كلمات ما هي سماعين سيك اعطاهم اعطاء لل30 رزنك الاو لا اعطا رزك اعطا كشيء افعليه للدراهم فرانكس بارزولا بخشيت درهم بخشيت اعطاهم للدراهم فلان أو لاهم للمعروف شاك الزورك هذا المكان أخفر من غيري أم شنا لا أو شني تيرشيا تولترا. القفر يعني الخلاء من الأرض شو إنك بطال لا ما فيه ولا ناس ولا كلاء يعني نأو نأو داني نخلق ونجو جوجيتا ب أو بيوته القفر يانبوم دارون دارون دار قفر يعني دار قفر يعني خالي ما لك شيء ثاني به غرفه كابو قفرش شاذا عفوا مسموعه سماعيه وهذا المكان اقفر من غيره وبعضهم جوز بنائه من افعل مطلقا هندك العلماء قالن لا افعل دروس اكري يعني ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد لسر ما دفع على اسم تفضيل يدرسك وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل. عندك إيش لا؟ كي. بلى. آخر وأسمه اسم تفضيل أو اسمه, اسمه أفعل. عندك لا شيء لا مادة أعطى مثلا يعني أفعل. وبعضهم جوز جوز بناؤه من أفعل مطلقا همو. هم هم وقف وبعضهم جوزه إن كانت الهمزه لغير النقل عندي بس هم زي لغير النقل يعني لغير التعديه النقل يعني نقل الفعل من من اللزوم الى التعدي أبو فرقي يسا أملق الأي ثلاثية وبعضهم جوز, جوز بناءه من أفعل مطلقا يعني مطلق يعني شيء يعني للنقل أم لا لازم متعدي وبعضهم جوزه إن كانت الهمزه لغير النقل سبون من أبخلته سأبخلته يعني أتمنى صادفته بخيلا بو عدينيا بو عدينيا أبخلته يعني صادفته بخيلا نك من أوم كذبا بخيل سخوي بخيل يعني رزيل بو أبخلته بو أونية بلي من أوم كذبا رزيل بليس ألي خوم أوم بيني كتيا رزيلة لبابي أفعلا لما دي أفعلا خنمان كا هنديكي بو مصادفة دير كابو أقر هم زكابو تعدية نبو أو كاتاد رستا وجوزه إن كانت نمزة لغير النخ هذا العلماء ألين أقرب بو تعدينا بو هذي كلاهن بو تعديبو بو تعدينا بو ما أدري إفعله ما أدري درسته اسم تفضيل اللي درس بكتير طالما قوي مشهورة أبيت شيء بيتفعلك الثلاثاء بيت نابي مزيد بيان رباعي بيت, بيت. الثالث شرط سام أن يكون الفعل متصرفا أبيم فعلك جامد نابي فخرج نحو عسا وليس سعسا وليس أمانا ناتو ولي لاسم تفضيل سدروسكي فليس له أفعل تفضيل أفعل تفضيل مادي أفعل تفضيل نية يعني اسم تفضيل نية عسا وليس وارفع عليك جامد بي. الرابع شط شارم أن يكون له أن يكون عفلا ان يكون حدثه قابلا للتفاوض يعني ما نيفعل لك تشيبيت.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 يعني فلان افنى من فلان اوه تنك حد شيش تك ما دام تفاوتي تنبي حدثك التفاوتي تنبي بيج جرو بده او انا ثاني اسم تفضيلتي ادريسك تنك مراتبيتاني امم لا اذا هذا ولا ايش هو يعني ايروج بتاع بو أعور اخر أعور هنيا أعور اسم تفضيل نيا أعور صفين مشبهه هو أبي ما مادين شيء سيدك لما لحوته لخالي حوته ما شايكه أن لا يكون الوصف منه على فعل على أفعل الذي مؤنثه فعل يعني صفين مشبهة أجر وزني أفعل يعني الصفين مشبهة لم ذكرك يا أفعل لم أنتك فعل وكو عوراء وأعور وكو أحمر وحمراء أبنى الصفين مشبهة لا اسمي تفضي دلشان الخامس أن يكون تاما او فعلا متصرفة بيتامش بي بفعل ناقصنا فخرجت الافعال الناقصه لانها لا تدل على الحدث ولكن يجب حدث لحدث بي. أن يكون بالزمن من يكون هناك من يكون ما من يكون ما من يكون هناك من يكون هناك ذات يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون منفيا أبي من يكون هناك ولو كان النفي من ولو هناك من يكون هناك من نحو ما ع بالدواء يعني ما انتفع زيد بالدواء اي ما انتفع به لالا يلتبس المنفي بالمثبت توكاتك اسمي تفضيل دروسكي اتوي بلاي او شتيت جاء اي أقرب من منفي به نادر كابو ابي او فعلا منفي نبي عندك فعل, فعل هيا فعليه تام من فعليه تام من بلانتشين دائماً لجمليه ما ينقلها ديه ينفيا لقلها ديه هناك من الأفعال التامة ما هو يلزمه النفي يعني ولو كان النفي لازم للفعل التام يسأل الله ما نبس بكلمة ما نبس بكلمة يعني ما تكلم بكلمة سنبس دائما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 حتى أجر نفيك نفي لازمش إيش بدائما كلمائك نفي لجلش هابي أو هربوش هربوا اسم تفضيل بكار نعم كابو نابي النفي بيت من في بيت وأجر نفيكش حد لازم إيش بيعرف عليك نفي لجل اسم التفضيل في هاد روز لا يقال أنبسة يمكن أنبسة بو, بو نفي دائما بكار دي. والسابع شرط حوتا أن يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعل يكون عفوا أن لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء صفين مشبهة كي الوزن أفعل فعلاء به مذكرة كي أفعل به وأنثق فعلاء به بأن يكون دالا على لون أو عيب أو حليه يعني أم وزنانا أفعل فعلاء أجل دلالتي جي بدن؟ دلالتي رنقو دلالتي عيب أو أنا بدن يا دلالتي جواني خلقات بدن حلية يعني زينة أو خلقة لأن الصيغة مجغولة بالوصف تشمك أفعلا فعلا مجغولة با تشتركي لا تفضيل لبيشتر إذا الصفة مشبهة لبيشة يعني اسمي تفضيل الصفة مشبهة لبيشة بو تشمك الصفة مشبهة يعني معناه كمعني شيء معني ثبوته. الله اسمي تفضيل توي تفضيلي معناه كزيادة لي بو بيني بس الكرسي كتراه بس المعنى كتراه. كابو أم وزنها خوي أصلا جيلان أفعل جيلان وبشي بس في مشبهة مثلا أحمراء. أحمر أحمر. في مشبهة اسمي تفضيلني. وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها على أفعال مطلقة. بلم كوفيا كان مدرسي كوفا اشتقاقا كدوة من الأفعال التي وص التي الوصف منها على على أفعال مطلقة. هاتش كلمائك هاتش كلمائك صفين مشبه هباد بس الوزني أفعالا جاء أجر مؤنثا فعلا نبي ينفعلا نبي اسم تفضيل ينليد لس كدوة. بلم بصلي كان واعين بصلي كان اللهن أجر أفعالا مؤنثك فعلاء بو اسم تفضيل دروسناك درسناك أقر أفعلان مؤنثك فعلاء نبو مثلا فعلاء بو هارشتي كتير بو بلان فعلاء نبو أو كاتا درسك ليه اسمي تفضيلة درسك ليه با أفعلش به وعليه درجاء المتنبي يخاطب الشيبة متنبي ايه كان الشعراء لديوانك يا الله ابعد بعت بياض لا بياض له لا انت اسود في عين من الظلم ابعد ابعد ابعد بهمزه وصل ابعد بعت ما ذكرنا سبعة إذا يبعدوا بعدا بعيدا يبعدوا فعل يفعلوا فعلا أما من البعدني من الهلاك خير ما أم أم كلمة للشعر يكدبوه أبزانهم لنوني توشيري ثقيل أبو خفيف أبو لباس نونا أم ما ما نخول لبيتك شعري أبو ابعد بعدت بياضا يعني لاناو بتشيد ابعد يعني هلكتا بياضا لا بياضا له بياضي يكن بياضي الشيب يعني او س... او كسببو لاناو بتشيد ابعد بعدتا بياضا لا بياضا له بياضي دوام يعني الخصال الحميدة إني سرسبتيه بوتي بشرت له بوتي بشر. أوها يعني يا بياضا ليس له بياض أي سبيتيا كواص سبيتي باشي بيونية قصبة سبيتيا ك. طبعاً ما قصي شيء مكروه قصي شيء خراب. قال بعت بياضا أي سبيتيا ك سبيتيدنيه شتي شاكت بيونية. لا أنت أسود في عيني أو إندر رقم ليتل لا تابي رشي وقو تالك الشوي سير لا ماندا طبعا كم سير شو لا ماندا تالك أو مان بدرانيه سير شوي كتاه سير شوي كتاه زور تالك مان لا اوليا هي نلا اخريا هي نلا نوراس ده هي مانغني ما ندرنا كوتاه ظلم أويه الليالي الثلاث في أواخر الشهر الليالي الثلاث في أواخر الشهر يقال لها ثلاث ظلم بمسي الشواء أو تيسي الشواء تاريكك بأوس بيأتيك داهي أو اندركتي لي لبياض شيبة أنت عندي واحده من تلك الظلم تولى ذلك شيء او شيء تاركتي است شاهدك اسود لان انت اسود يعني تاركتر هسه افعلي واسوچي اسود صفه مشبهه رغم ليه بو شيء بكري هنا هو بو اسم تفضيل اسود يعني تاركتر وعليه درجه المتنبي يخاطب الشبك وفي كان بكار هنا مطلقا جاء اگر افعل فعلاء بوصفكيا وقال الرضي يعني الاستراب استرابي او الشريحي شافي وكافي في شرح الكافي ينبغي المنع في العيوب والالوان الظاهره في vista افعل فعلا منع الاشياء لا عيبانك داكا اشكرا عيبك لجسي اشكرا يعني رنك اشكرا او نابع بكن تفضيل بخلاف با ببيچواني كباطني الظاهرني مثلا يسحمق جلدي باطنية ارعن أبله أمانا باطنا أما عيبك أقر ظاهر به أو نابد ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة مثلا سأعور أعور ناتوا يقولي أعور يعني أملى أو كيرتلة أعور شك أعور صفين مشبهية عيبك عيبك ظاهرة ناكريز اسم التفضيلة دلس ناكري بلان علي هذا احمق من ذاك أما عيبة عيبة كعيبك باطنة درس كري بخلاف الباطنة فقد يصاغ من مصدرها أو كاتلا درس كري نحو فلان نحو فلان نحو فلان أبله من فلان بله أبله من فلان يعني خيب بله يعني سلامة الصدر يعني كسك ساف سايق ساف سايقية يعني ضلي شيء تانية سنجي شيء تانية أو أطلع قبلها يعني جلنيا جلني أبو معناي أحمق وأنا بطلع إني شيء تانية نازني شابو ضلي باركوا هم جاري كويت فلان أبله من فلان وأرعنه يعني فلان أرعنه من فلان الرعونا الرعونه زلامه هي كاتقساكها جيل قساك وكو جيل او ارعن هو الاهوج في منطقه اني لقسكان دا جيل نفهم هسه ابلها للدلي داي كانبلها دالباق صافي فيتنا زانه تو بس ارعن كسيك قسي مرتبني واحمق منه يعني فلان احمق من فلان الحمق قله العقل زلمه كم عقله او حمقه بو جاهل جبك هاد كسك جاهل بيه احمق بمعنى الجاهل بو حيوانات يعني بلا شيء ام حيوانه احمقها أخر أبي عقل نبي قي بو بو قلي عقل وكاذب أقربني بل أم حيوان لو حيوان أحمد لا هو أبى أو, أو كاتئ اللي بل وعيبي شيء باطنه هو أبى كابو استل شرطي حاوتما أبي وصفك وصف اسم تفضيل سأل أفعل فعلا نبي أما رأي جمهورة أواني كان دلالي لونه عيبه حليه انتهاء شن كمان أخويا صفين مشابهان ناكرة بواسمي تفضيل بكاربين بلام كوفا بكاري أهيني همو أفعاليك مطلقا مو أن ثقيل فعلاء بكاري أهين رضي الله عيوبه ظاهرة فيوستا لجل الألوان ده فيوستا منع بكرة باطنا باطنها ببكاربين تدرسها والثامن شرطي هاشتب أن لا يكون مبنيا للمجهول فعلا كمبني للمجهول نبت ولو سورة حتى أقل سورة شبية هم كلمات ما أخير وكو عنيو جنو وشي بشي أو هنزوهية بلان أقل هذا وش ولو سورة لألا يلتبس بالآتي من المبني للفاعل شكو بوي التباس دروس نبي لقلت ولكن هذا هو مبني الفاعل بيت ولكن هذا هو ازها من ديك هو ازها من دينه وهذا هو مزوجه بمعنى تكبر يعني زي دينه هي هي دينه هي دينه هي دينه هي موصوف بالتكبر بالزهو والتبختر والتحايل في مشي اين يشبهك وكل الريقه فانا كابو ازهى من دي يعني لكلشير خيبه تلزاني لكلشير خيبه متكبر تلزاني نحو وسمع شذوذا هو ازهى من ديك لا حاشيك على مجمع الامثال دهات ومن قرام من دون الله اعلم على لما اجمعوا الامثال هي قرم منبوزيه واشغل من ذات النحيين زي كذا ازها شهدك بوليه كما ازها اما اكو سمعها قياس شذ واشغل من ذات النحيين اشغل يعني مشغولت لله ترى لا أو آفرتيك مشهورة مشهورا مثاله ذات النحيين <تصفيق> النحي والنحي الزق لحاشية ابن مجموع الامثال والنحي الزق بكسري زايك الذي يجعل فيه السمن خاصه اوكرونك ثنابي يعني شيء هيزه هيزا مشكية مشكنا مشك دوا كده النايب والله هيزا هو يكرونا كان النايب أشغل يعني إما عفريتة إستبعاد سكينة م مثال شو عاتو والله هل كان سيرور مشغول بيألين مشغول ترى لا أو عفريتة ك في وتلاوات ذات النحية أشغل صاحبة النحين أماكن الصيكة خواتي كريجوبير خواتي كريجوبير صاحبها بيجوا أي مسلمان بيت بيجوا أي مسلمان بل جاهليتي شو, شو الأمثال كتابي خواتي جبير بيش مسلمان شو ويعني دستي بدو بقى بو المهم هاد الشيء كله فرتكك ذبيه لبشتوا بعد أن نال بعد وقد نال منها شيئا بعد أن أشغل يديها يعني بونم نعم فرته معروف بو روني فرشتو له زيك داروني روني فرشتو يروني روني هوا روني لبكرا في وتوه نمونم بشان ده دوتو تيتي تي أم أملا منا أمامنا بظلمي أو لا كي هذا دستي هذا لا يكردوا تواو نشيبستوا فليل يكردوا بوي هذا دستي بيجيلا هذا دستي جلاوة عن جاهد لك دستكاري وافرة يكردوا بعد أن أشغل يديها بزقاي السمن وكان هذا في الجاهلية ثم أسلم رضي الله عنه وشهد بدرا ومرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل بعيرك أيشرد عليك اما كمان قصتي شو انا كصقي اقا صحيح بدي اكتب حديثا مندوزيو بس حديثها صحيح كتبي وانا دو كثير شيء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 لا شيء لا شيء لا لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا لا شيء لا لا لا شيء لا شغله عنه, لشغل عنه شغل يعني بكذا تلهى به او افرط في مشروع لذه يعني شغل عن عن عنه وكلام اخسر من غيره كلام اخسر لي ام كام ام مختصر ترى لفلان قصير اخسر امام ابن المجهول من زهي بمعنى تكبر وشغل واختصر ابو اسام كلمه مثاليه مثالية دوم اسم له معنى بقول زهي بمعنى تكبر وشغل واختصر بالبناء للمجهول فيهن درس شنا بالمجهول وقيل ان الاول يعني ازها قد ورد فيه زها يزهو يعني اتعش زها يزوي جهات واجر وابت فاذا لا شذوذ فيه اجرها هاتبت زها يزهو فعلى يفعل او كاتا ثلاثي مبني المعلومة هذه هي مشكلة كنية كابو أمهشت مرجي هي اسمي تفضيل خالي شوارم لم بابثل اسمي تفضيل والاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات اسمي تفضيلك لفظ اسمي التفضيل سي حالتها هي يكم الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة اسمي تفضيلك لك نألف لامي بي وبي نمضافي بي ولا يكلمي كتر وحينئذ اجر ن مضاف بو ولا كلمه كثيره الالف واللام يبهو وحينئذ يجب ان يكون مفردا مذكرا او كات تثنيه وجمع نكير وان وتانيث نكير وان يؤتى بعده بمن جاد دوى خش شيء بحرف جرب بمن جاره يعني حال كونه جاره للمفضل عليه يعني جرى شبكه جري او اشتيك أنبسر أو دع تفضي لك مفضل عليه نحو قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا تماشا يوسف وأخوه أمان فاضل كان يعني امام مفضل بس مفضل عليه كيا منا منا يعني من زائد الناء بو بجمع بو باقي كرة ليوسف لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ أَحَبُّ سَكَ يوسف وَأَخُوهُ وَأَدْوَانًا وَمِنَّا جَمَعَتِكَنْ مجموعيتين بلان جي بكاراتوا أحب مفردة يعنا مفردة كوابو با أقر مفضل مفضل عليه جمعش با جمع بن با با با بن يعني نساء بن هذا الشيء قبل مادام اسم التفضيل نا الفلامي لام وبيت ونتشيش بيت ون تشيش بيت أو بيت او كاتم راعتي وك ابي مفرد به قبل لفظه مذكرش به ومين شي حرف جر جبدوا هذا بيت أحب الى أبينا منا او مننا او شاهدك وقوله قل ان كان اباؤكم اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم احب اليكم من الله ورسوله سيئه احب بمفردياته أو هموها اباؤكم ابناؤكم اخوانكم ازواجكم هموي هل هم بجمع شوا وبشنكذرن هل هم احب اليكم هم اوانا بو بيت خبري كان موقعي لجمله خبري كان كان احد اسم كان هل هم اواني تر معطوف نس ابائكم كان Agar mnarakantan, braakantan. Wa harwa ha. Mirdakantan, ya khizanakantan. Khizanakantan. Wa ashshatakantan. Wa amwalin iqtaraftumuha. Wa amwalin iqtaraftumuha. Wa amwalin iqtaraftumuha. Wa istanbuya, <تصفيق> أموال نقتارفتموها. متمشية؟ نانا أموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. كساد يعني ببازاري الكساد يعني كسدا الشيء يكسد من باب يكسد من باب قتلة. يعني فعل يفعله. يعني كسك ما عاد شيء قيمتنا تخشون كسادة. يعني يكسد كسادا لم ينفق لقلة الرغبات طلب نية ما علدهايبعذارتني وتجارة تخشون كسادا ومساكن تلضونها. ومساكن تلضونها لبرخانو مالو أو هم أمانة أحب إليكم من الله ورسوله أجر لخواه تعالى خوش لا التربية لاتنو صلى الله عليه وسلم وقد تحذف هر لمي أقر الفلام في ونبو ومضافي جنبو وقد تحذف من ومدخولها عند جاريش من كوأوشي أشياء تسري حذف بي نحو والآخرة خير وأبقى خير وابقى اس خير اسم تفضيل ابقش اسم تفضيل بل منك ومفضل عليه حث وقد جاء الحث والاثبات في سيك انا اكثر منك مالا اسهمي تواوا انا اكثر اكثر نعرف نافلامي فيها من اضافه اشكرا من جهات ومفضل عليه كافكاء انا اكثر منك مالا مالا تميز بل واعز نفرا سيكا من كنيا يعني خوش تقريرك شو أنا أنا أكثر من كمال وأعز يا وأعز منك نفرا لا توش نفر وخلكم زيات كابو حالتي يكم كم أويا في اللي فلامي ندي ندى الثانية أن يكون فيه ال، فيجب أن يكون مطابقاً لموصوفه وأن لا يأت معه بمن أجر ألف لام يبيه أبو أو أبي كبي بصفي كلمة كتير لبيش خيوا أبي بجورس سفكة سفكة مذكر أبو أبي مذكره مؤنث أبي مؤنثه موصوفة موصوفك اجر كأجر مذكر أبو أبي مذكره أجر مفرد أبو مفرد مفرده مثنى جمع حد يجبو ابيبا في شيء بث بيبيش خويبات و من شيء نحو محمد الافضل يا ساء افضل شيء صفيه محمد محمد الافضل تماشى او معرفه ايش معرفه او مفرد او مفرد او مذكر او مذكر وفاطمه الفضله فاطمه الفضله سيك فضله الف لام الافلام ك الف مؤنث والزيدان الزيدان الافضل مثنى والزيدون الافضلون يعني او كانت مني جناوي مني جناوي مفضل عليه شمكنيه مفضل عليهن منيناه ومطابق موسوفكياتي ابيتشي بيت تقل موسوفكياتي يكبر والهندات الفضلايات الفضليات بجمع مؤنثي سالم او الفضل بجمع تكسير شنكا اكري بجمع تكسيرش وصفي كيد الهندات لبري جمع و اما الاتيان معه بمن مع اقترانه بالفي قول الاعشاء عشاء الشاعر كذلك الشعراء الجاهلية كبينة للشعرية كذا هاتوا أليف لايمشي بي ويو يعني مينش هاتوا أما علي تأويل او أو ببكره او أو كاتفخرج على الزيادة أل أو أن من متعلقة بأكثر نكب أكثر نكرة المحذوفة وهرواء بالتأويل بيبوكريت شون اما قياس أليف لايمي بي نابع مني لقلابيت بيتك ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكاثر قال لا لأوان زياتر نيم لرويج ما ولست بالأكثر منهم حصن يعني عددا وإنما العزة للكاثر لرجمار ولا أوان زعتر مين؟ بلام الزت وزالبون بوكس هكشيها بوكس هكشيها يا زور درب يا نك زور درب ولكن يجب ان يكون هناك الكثير من الزواج والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر من والمشاعر والمشاعر ولست بالأكثر منهم حصل يعني من جمارم لا جماري وانزور ثرنيه حرتشنده حاله ثانيه اقركسك زور وزيات بو او زال دابو اياتوا با ابيني اسال اكثر الافلام في واتوا الافلام اشهاد وتمن أبي, ابي من نبي فخرج على زيادة ال كابو لك ألف لامة زائدة أو ألف لامة زائدة أو أن من متعلق بأكثر نكرة محذوفة يعني كابو أو من جار مجرور منهم متعلق بشي ومتعلق نيبأ الاكثر متعلق بكلمي كثير ومتعلق يعني ولست بالاكثر اكثر منهم او كل حال شكل يكون تقدير ولست بالاكثر اكثر منهم يعني اكثر منهم هذه اكثرت ولست بالاكثر اكثر منهم تواو كانت ولست بالاكثر اكثر منهم بال اكثر من لافرد ولست اكثر منهم تووا شو اكثر بيته خبري شي بيته خبري لشتو تاكش اسم ليسع كابو عليه شي على بدوشي واس يعني الالف لامي لسرى الاكثر هيا الف لامك زائده يان او او منهما جار ومجرور متعلق بوشي كي ترى اكثر نكره الف لام مشي فونيه هاتوا محذوف بدل مبدلا من اكثر الموجوده بدلي او اكثر هيك هاتوا تقدير كل ولست بالاكثر اكثر منهم ولست بالاكثر اكثر منهم يعني من لا زياتر نيم لرويج ماروا يعني هتشونيبي ابي الف لام من نات الثالثة أن يكون مضافا أن يكون مضاف أقر اسم تفضيل مضاف فإن كانت إضافته لنكره أقر مضاف بولا كلمة كلمة كنكر التزم فيه الإفراد والتذكير أبي اسم تفضيلك مفرد به ومذكرش به كما يلزمان المجرد وكُتُب لا مجرد كما يلزمان المجردة يعني عن الإضافة كما يلزمان المجردة عن الاضافة لاستوائهما في التنشير ولزمت المطابقة في المضاف اليه نحو الزيدان نحو الزيدان أفضل رجلين ذلك الزيدان افضل رجلين سافضل اضافه كراب رجلين أبيني زيدان مثنى رجلين مش مثنايا افضل لو بينه مفرد مذكر مفرد مذك مذكر شلون لا شلون لا اضافه شلون لا مجرد عن الاضافه خين من مجرد عن الاضافه اللي كم حاله داخله من عثمان مفرد مذكره ليه رشه فإن كان إضافته لنشرة أجل مضاف ولا نشر التزم فيه الإفراد والتذكير كما يلزمان المجرد يعني كما يلزم الإفراد والتذكير المجردة يعني المجرد عن الإضافة لاستوائهما في التنكير لبروة هدوشا نشرا ولزمت المطابقة في المضاف إليه بلان مضاف إليه يكابين مطابقة بي. الزيدان مثنى رجلين مثنى كابو أفضلك مفردة مذكره أما رجلين أبي مطابقيش بيت مطابقي, مطابقي المفضل ب الزيداني أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال رجال رجال اللي رجال سلكي جمع زيدوني جمع وفاطمة أفضل امرأة سيكا افضل امراه فاطمه مؤنثة امراه مؤنثة فاطمه مفردة امراه مفردة بلم افضل مذكرا بوشي وايا دبره مضاف بولاين كيرا نكره كابو كاتي اسم تفضيل مضاف ابو مضاف ابو لين الشراء او كاتا يلزم الافراد والتذكير وحالتيكم وايه بالضبط واما قوله اقل بنيد لا زمان دا هاتوا او الا تشتا الا موصفه محذوفات واما قوله تعالى ولا تكون تلك جمع ولا تكون اول كافر تلك اول كافر اول كافر اول مضاف و لكافر كافر مضاف اليه يعني سيدة كيم مفضل مفضل إليه مفضل مفضل عليه مطابقني يعني في مطابقة بوايا ولا تكون أول كفار في مطابقة بوايا بلم ولا تكون أول كافر مطابقا لبين مفضل مفضل عليه ناتوا بلا الله هاتش يقواها فعلى تقدير موصوف محذوف أي أول فريق ولا تكونوا أول فريق كافر أول فريق بكاديميه بيني جمع بد فعلى تقدير موصوف محذوف اي أول فريق اما اجر اسم تفضيل مضاف ب بلا مضاف ب لا نشره مضاف ب لا يلزم الافاضه والتذكير اما خوي خوي مفرد ومذكر بلا مفضل عليه أو كاتا مطابقي شيء مطابقي مفضلة وإن كانت إضافته لمعرفة أي أقل مضاف ولاي معرفة إضافة ما بولاي معرفة جازت المطابقة وعدمها أو كاتا أتوانين مع واننا يعني اسمي تفضيل أو كاتا مطابقي دلو أتواني يعني مفرد أتواني شيء اطمئن جميش كقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها زي كاكابر نيوت اكبر مجرميها اكابر جمع كدوه جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها وقوله ولتجدنهم احرص الناس على حياه ليا كم يناسيك مطابقات أكابر جمعه مجرمين جمع كإضافة أبوت مجرميها أحرصا مذكره مفردة الناس جمعه بولا بلوي مضاف بولا معرفة كمضاف بولا معرفة أتواني مطابقة بك لنيوان اسم تفضيل لقلشيا لقل مفضل عليه مفضل عليه اتواني مطابقه بكيتواني مطابقه شنكي هذو كي درست بالام لا وجه الى بريمه معرفه بالام ل... لا مضاف بلاي نخره وانيه واجباتي بيت واجبا مفرد ومذكر بذ اما شهرم خلو لاسي اسم تفضيل خالي بينجم وله باعتبار المعنى ثلاث حالات نروي ما ناشوا سماه هي اسم تفضيل يعني سحالة هي الأولى ما تقدم شرحه يك يك لو حالة تعني برانيك اسم تفضيل هايتي أو بكباس منكر كبريتيلا أويكا وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر يعني هدوك لوا مفضل مفضل عليه هدو كان شريكا لأصل صفقة بلى مشي كان لا أويتر باشتر سبنا منا زيد أجمل من عمر هدو كان جميلا أحسن هدو كان حسنا زيد أحسن من عمر هدو كان حسنا بلى مشي كان لا أويتر أما زور جارس متفضي بمشي ودات وزاد أحدهما على الآخر فيها الثانية أن يراد به أن شيئا زاد في صفة نفسه على شيء آخر في صفته فلا يكون بينهما وصف مشترك كقولهم العسل أحلى من الخل كما الصيف أحر من الشتاء والمعنى أن العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته يا عسل şirin terele xal başa xal qışirinə şirinə yəni çənək xal turşu ana turşu deyəndə balam balam balam turşu ti xal sirka agar balam 180 turşbu bəbəravudla qalşdı ki tələkə turşu balam hən gün 157 həftə şirinə bəbəravudla qaldı ki 20 şirinə كابو هر لخودي خودي نسمكي أن يراد به أن شيء أنزاد في <تصفيق> صفة <تصفيق> نفسه على شيء آخر في صفته أم لشرين تدا شرين أو لترش مثلا يعني بقد أم نسبي زعترينيا لزور لزورش ترشترنيا خلاك لزورش ترشترنيا بيا أمش باسم التفضيل تعبيري لياك رات العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء أيسا هاوين هاوين قرمترا لا زستان باشا زستان قرمة يعني عدد دواب وكان زستان ساردة ويبراور ديجناك رات وهادو كيشان حارنين تابوترات هاوين قرموا زستانيش قرموا بلام هاي وين قرم ترى ناس زستان سردوا بلان هاي وين قرماء كين نارحة ترى وكل الزستان كا سر ما كين نارحة ترفي واما اللي وتشنا وتش علبي كان وابي أما قرواسي بين جيم يعني اللي وتشنا وتشي بنا وتشي بجواره المهم والمعنى ان العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته والصيف زائد في حره على الشتاء في برده يعني قلما يحاوين قل امتلاع وكسر ما يزيسان سارتر بيت شو؟ سيهم الثالثة أن يراد به ثبوت الوصف لمحلي ما بس بي زيادة نية هل ما بست بي إثباتي وصحيبه كي. من غير نظر إلى تفضيل يعني كوابو هم ديجار اسمي تفضيلت تيت معناي تفضيلان ديان بسر مفضلة ونية هل معناي إثبات كذنة كقولهم الناقص والأشجو اعدل بني مروان اعدل بني مروان ناقصا كل الله هو يزيد بن الوليد سمي بذلك لنقصه أرزاق الجندي ناقص يعني أزقوا شتي الجندي كان كم كذا وابونا ونروا ناقص أشجيش عمري كوري عبد العزيز لأنه كان به شجَّةٌ في رأسِهِ زامك يا شكاويك لسلي دابوا بونامن لا الأشجِّ أستحَدُّشَن عادل عادلٌ غير أمان عادل أنت الناقص والأشجُّ أعدلَ يعني عادلتر تر أجر أجر بقولي أو تفسيري كي بلان على ايهما العادلان ولا عدل في غيرهما غير امضوانين او كانتان عدل نبونا وفي هذه الحاله تجب المطابقه تجب المطابقه والأشج اعدلا الناقص والأشج اعدلا نبي مولى الناقص والأشج اعدل اعدلا بتثنيه وعلى هذا يخرج قول أبي نواس أبي نواس الشاعر المعروف الديوان كيد أمهات كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب كان صغرى يعني كان صغيره وكبيره الفقاقع كلمه فقاقع او دروبانيه كاكيثسر او بلقي اي كيثريه بلقيانيه الفقاعات التي ترتفع فوق سطح الماء كأن صغرى وكبرى من فقاقيعها أما وصف خمركاد يعني خمرك كاك عندك هنا عندك او كلاصك كف الكفي كان الفقاعات يا كان النفاخات الصغيره البيضاء التي تعلو الخمره وهي في الكأس في لونها الذهبي علينا نمونه وحبات من اللؤلؤ على أرض من الذهب أقل زوية كبيني زوية كبيني أو دابني. أو على هذا المكان هو مكان جميل جدا ولكن هذا المكان الزوية جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا كانت جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا حصباء در على أرض من الذهب للزوية لا, لا أعطون درس كلا به شاهدك شاهدك كأن صغرى وكبرى يعني بهادوش بمؤنثات وأتى بهما مؤنثين مجردين عن الألف واللام سقياسش يا أبواي كان كأن أصغر وأكبر أفرادو بين بينايا تذكيرش يعني بيوتايا كان الصغرى والكبرى ينبا الف لام بهنا ينبا اصغر واكبر بو ثم اسم التفضيل اذا تجرد من معنى التفضيل جاز جمعه واذا جاز جمعه جاز تانيثه ان بو شيء وهي نابت يعني معنى التفضيل لنابت بس ايه اثباتي اوكات اوكات كبشوكو جوري ام دلوطانو كفاني او حملا او glass of حملا او كبردويه هنا يقول لبدج جوانتل او لدروغوها جوانتل ايه تشبي هشيبك تشبي ه اوكافو دلوطاني كسر حملك كوتوا او كبردوكو درغويه كالزبير دريه تفضلتي اني بويا بوجه ايز بوكا كبلك انصغر او كبر اقل واتمن شاذ يكون شاذ يكبير لكن اصل او هيك تجيب اصغر واكبر اي صغيره وكبيره وهذا كقول العروضيين وهذا كقول العروضيين عروضيين يعني علماء العروض عروضش علمك لعلوم عربيه علم باصول وضوابط يدلك بها صحيح الوزن من سقيمه علمك كم الله اشترك اخواني تابزني كم شعر لكم شعر يعني كم صحيح كم وزنكي توابح ركيشي و يعني الصحيح لسقيمي جاوزكي و هذا كقول العرضيين فاصلة, فاصلة صغرى كبرى. فاصلة صغيرة، وفاصلة كبيرة. جن عرض ذي كان كاتي كدين أن فاصلة صغيرة من هي، وفاصلة كبيرة شما هي. فاصلة صغيرة، وفاصلة كبيرة يعني سا حركة بدمية كوا، دعيس ساكنة بيد دو صغرى صغيرة ثلاثة متحركات بعدها ساكن. أو فاصلة صغيرة. يسألوه مفعل فاعل فاعل. يسأله بيوت الفاصلة ليش؟ فاصلة صغيرة. مصطلحك إذا مصطلح كان علم عروض هو فاصلة صغيرة يعني السحر كبداية كوابيد دعاء ساكنة كهذه أو بيوت فاصلة صغيرة. أما أجد شوار حركة هاد فاعلة تن او بيانت حرفا شوار حالك بدميك وبيد واي سكون بيت او بيوتة كبرى فاصلة كبرى ما بس يشيشيها فاصلة صغرى مادام مجرد مجرد لأل وما مادام مجرد لأل ماذا مجرد لأل ومجردا لإضافة ويجب أن شيء فاصلة أصغر فاصلة أكبر أبوايا با بشي هنايا با مفرد مذكر وبذلك يندفع القول بلحن ابي نواس في هذا البيت عندك تانا أم بيتي ابي نواس لحني تايو غلطا لحني تايو غلطا بلا أم علي غلطني يا بيتكا لأن بيتكم ما بس بي تفضيل نيا بس ما بس تي بي يريد به ثبوت الوصف لمحله لان بس تشبه فقاعات خمركه تشبه كتحصباء او تو اللهم الا اذا علم ان مراده التفضيل اقرب بزانين ما بس تي بي فقاعات كان لا يا لا حصباء كان اقرب ما بس تفضيل بها بيتكمل هنا أو اللحن غلط فيقال ذاك بلحن أو كات أو تريد أم اللحن أم بيت غلط لأنه كان يلزمه الإفراد والتذكير أو كاتبي بسبب مفرد مذكر بهنا كأن أصغر وأكبر من فقاقعها أهوى لعدم التعريف والإضافة إلى معرفه تائر بعشر الله صحيح. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد